بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فنبدأ الآن مستعينين بالله سبحانه وتعالى سائلين إياه العون والتوفيق والتسديد في قراءة الجزء الثلاثين مع تفسيره من كتاب المختصر في تفسير القرآن الكريم وبهذا نخدم تفسير القرآن كاملا نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بالقرآن الكريم أن يجعلنا وإياكم ممن يتدبرونه ويتلونه حق تلاوته ويعملون به كما طلب منهم ربهم سبحانه وتعالى سورة النبأ مكية من مقاصد السورة إثبات البعث والجزاء بالأدلة والبراهين التفسير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن أي شيء يتساءل هؤلاء المشركون بعدما بعث الله إليهم رسوله صلى الله عليه وسلم عن النبأ العظيم يسأل بعضهم بعضا عن الخبر العظيم وهو هذا القرآن المنزل على رسولهم المتضمن لخبر البعث الذي هم فيه مختلفون هذا القرآن الذي اختلفوا فيما يصفونه به من كونه سحرا أو شعرا أو كهانة أو أساطير الأولين كلا سيعلمون ليس الأمر كما زعموا سيعلم هؤلاء المكذبون بالقرآن عاقبة تكذيبهم السيئة ثم كلا سيعلمون ثم سيتأكد لهم ذلك ألم نجعل الأرض مهادا ألم نصير الأرض ممهدة لهم صالحة لاستقرارهم عليها والجبال اوتادا وجعلنا الجبال عليها بمنزلة أوتاد تمنعها من الاضطراب وخلقناكم أزواج، وخلقناكم أيها الناس أصنافا منكم الذكران والإناث وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا نومكم انقطاعا عن النشاط لتستريحوا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا الليل ساترا لكم بظلمته مثل اللباس الذي تسترون به عوراتكم وجعلنا النهار معاشا وجعلنا النهار ميدانا للكسب والبحث عن الرزق وبنينا فوقكم سبع شداد وبنينا فوقكم سبع سماوات متينة البناء سبع سماوات متينه البناء محكمه الصنع وجعلنا سراجا وهاجا وصيرنا الشمس مصباحا شديدا لاتقاده والإنارة وأنزلنا من المعصرات ماءا ثجاجا وأنزلنا من السحب التي حان لها أن تمطر أن كثيرا الانصباب لنخرج به حبا ونباتا لنخرج به أصناف الحب وأصناف النبات وجنات ألفافا ونخرج به بساتين ملتفة من كثرة تداخل أغصان أشجارها إن يوم الفصل كان ميقاتا ولما ذكر الله هذه النعم الداله على قدرته أتبعها بذكر البعث والقيامه لأن القادر على خلق هذه النعم قادر على بعث الموتى وحسابهم فقال إن يوم الفصل بين الخلائق كان موعدا محددا بوقت لا يتخلف يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا يوم ينفخ الملك في القرن النفخة الثانية فتأتون أيها الناس جماعات جماعات وفتحت السماء فكانت أبوابا وفتحت السماء فصار لها فروج مثل الأبواب المفتحة وسيرت الجبال فكانت سرابا وجعلت الجبال تسير حتى تتحول هباء منثورا فتصير مثل السراب إن جهنم كانت مرصادا إن جهنم كانت راصدة مرتقبة للطاغين مآبا للظالمين مرجعا يرجعون إليه ماكثين فيها أحقابا ماكثين فيها أزمنة ودهورا لا نهاية لها لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا لا يذوقون فيها هواء باردا يبرد حر السعير عنهم ولا يذوقون فيها شرابا يتلذذ به جزاء إلا حميما وغساقا لا يذوقون إلا ماء شديد الحرارة وما يسيل من صديد أهل النار جزاء أو جزاء موافق لما كانوا عليه من الكفر والضلال. إنهم كانوا لا يرجون حسابا إنهم كانوا في الدنيا لا يخافون محاسبة الله إياهم في الآخرة لأنهم لا يؤمنون بالبعث فلو كانوا يخافون البعث لآمنوا بالله وعملوا صالحا وكذبوا بآياتنا كذابا وكذبوا بآياتنا المنزلة على رسولنا تكذيبا وكل شيء أحصيناه كتابا وكل شيء من أعمالهم ضبطناه وعددناه وهو مكتوب في صحابة في أعمالهم فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا فذوقوا أيها الطغاة هذا العذاب الدائم فلن نزيدكم إلا عذابا على عذابكم من فوائد الآيات إحكام الله للخلق بلالة على قدرته على إعادته الطغيان سبب دخول النار مضاعفة العذاب على الكفار إن للمتقين مفازا إن للمتقين ربهم بامتثال اوامره واجتناب نواهيه مكان فوز يفوزون فيه بمطلوبهم وهو الجنة حدائق واعنابا بساتين واعنابه وكواعب اترابا وناهدات مستويات السن وكأسا ذهاقا وكأس خمر ملاه لا يسمعون فيها لغو ولا كذابا لا يسمعون في الجنة كلاما باطلا ولا يسمعون كذبا ولا يكذب بعضهم بعضا. جزاء من ربك عطاء حسابا كل ذلك مما منحهم الله منة وعطاء منه كافيا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا رب السماوات والأرض ورب ما بينهما رحمن الدنيا والآخرة لا يملك جميع من في الأرض أو السماء أن يسأله إلا إذا أذن لهم يوم, يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابه يوم يقوم جبريل والملائكة مصطفين لا يتكلمون بشفاعة لأحد إلا من أذن له الرحمن أن يشفع وقال سدادا ككلمة التوحيد ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا ذلك الموصوف لكم هو اليوم الذي لا ريب انه واقع فمن شاء النجاة فيه من عذاب الله فليتخذ سبيلا الى ذلك من الاعمال الصالحة التي ترضي ربه إن انذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا انا حذرناكم ايها الناس عذاب قريبا يحصل يوم ينظر المرء ما قدم من عمله في الدنيا ويقول الكافر متمنيا الخلاص من العذاب يا ليتني صرت ترابا مثل الحيوانات عندما يقال لها يوم القيامة كوني ترابه. سورة النازعات مكية من مقاصد السورة قرع القلوب المكذبة بالبعث والجزاء من خلال عرض مشاهد الموت والبعث والحشر والقيامة التفسير بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا أقسم الله بالملائكة التي تجذب أرواح الكفار بشدة وعنف والناشطات نشطا وأقسم بالملائكة التي تسل أرواح المؤمنين بسهولة ويسر والسابحات سبحا وأقسم بالملائكة التي تسبح من السماء إلى الأرض بأمر الله فالسابقات سبقا وأقسم بالملائكة التي تسبق بعضها في أداء أمر الله فالمدبرات امرا وأقسم بالملائكة التي تنفذ ما أمرهم الله به من قضائه مثل الملائكة الموكلين باعمال العباد أقسم بذلك كله ليبعثنهم للحساب والجزاء يوم ترجف الراجفة يوم تهتز الأرض عند النفخة الأولى تتبعها الرادفه تتبع هذه النفخة نفخة ثانية قلوب يومئذ واجفة قلوب بعض الناس في ذلك اليوم خائفة أبصارها خاشعة يظهر على أبصارها أثر الذلة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة وكانوا يقولون هل نرجع إلى الحياة بعد أن متنا اذا كنا عظاما نخرة أئذا كنا عظاما بالية فارغة نرجع بعد ذلك قالوا تلك اذا كره خاسره قالوا اذا رجعنا تكون لنا قالوا اذا رجعنا تكون تلك الرجعه خاسره مغبونا صاحبها فإنما هي زجرة واحدة أمر البعث يسير فإنما هي صيحة واحدة من الملك الموكل بالنفخ فإذا هم بالساهرة فإذا الجميع أحياء على وجه الأرض بعد أن كانوا أمواتا في بطنها هل أتاك حديث موسى؟ هل جاءك أيها الرسول خبر موسى مع ربه ومع عدوه فرعون؟ اذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى. حين ناداه ربه سبحانه بوادي طواء المطهر من فوائد الآيات التقوى سبب دخول الجنة تذكر اهوال القيامة دافع للعمل الصالح قبض روح الكافر بشدة وعنف وقبض روح المؤمن برفق ولين اذهب إلى فرعون إنه طغى قال له فيما قال سر إلى فرعون إنه تجاوز الحد في الظلم والاستكبار فقل هل لك إلى أن تزكى فقل له هل لك يا فرعون أن تتطهر من الكفر والمعاصي وأهديك إلى ربك فتخشى وأرشدك, وأرشدك إلى ربك الذي خلقك ورعاك فتخشى فتعمل بما يرضيه وتتجنب ما يسقطه فأراه الآية الكبرى فأظهر له موسى العلامة العظمى الدالة على أنه رسول من ربه وهي اليد والعصاه فكذب وعصاه فما كان من فرعون إلا أنه كذب بهذه العلامة وعصى ما أمره به موسى عليه السلام ثم أدبر يسعى ثم أعرض عن الإيمان بما جاء به موسى فحشر فنادى ورجع يجمع جنوده لمغالبة موسى فنادى قومه قائلا فقال انا ربكم الاعلى أنا ربكم الأعلى فلا طاعة لغيري عليكم فأخذه الله نكال الآخرة والأولى فأخذه الله فعاقبه في الدنيا بالغرق في البحر وعاقبه في الآخرة بإدخاله في أشد العذاب إن في ذلك لعبرة لمن يخشى إن فيما عاقبنا به فرعون في الدنيا والآخرة لموعظة لمن يخشى الله فهو الذي ينتفعه بالمواعد أأنتم أشد خلقاً أم السماء بناها أإيجادكم على الله أي أيها المكذبون بالبعض أصعب أم إيجاد السماء التي بناها رفع سمكها فسواها جعل سمتها في جهة العلو رفيعاً فجعلها مستوية لا فطور فيها ولا شقوق ولا عيب واغطش ليلها وأخرج ضحاها وأظلم ليلها إذا غربت شمسها وأظهر نورها إذا أشرقت والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد أن خلق السماء بسطها وأودع فيها منافعها والجبال أرساها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها أخرج منها ماءها عيونا تجري وأنبت فيها من النبات ما ترعاه الدواب والجبال أرساها والجبال جعلها ثابتة على الأرض متاعا لكم والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم كل ذلك منافع لكم أيها الناس ولأنعامكم فالذي خلق هذا كله لا يعجز عن إعادة خلقهم من جديد فإذا جاءت الطامة الكبرى فإذا جاءت النفخة الثانية التي تغمر كل شيء بهولها وقامت القيامة يوم يتذكر الإنسان ما سعاه يوم تجيء يتذكر الإنسان ما قدم من عمل خيرا كان أو شرا وبرزت الجحيم لمن يراه وجيء بجهنم وأظهرت عيانا لمن يبصرها فأما, فأما من تجاوز الحد في الضلال وآثر الحياة الدنيا وفضل الحياة الدنيا الفانية على الحياة الأخرى الباقيه فإن الجحيم هي المأوى فإن النار هي مستقره الذي يأوي إليه وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وأما من خاف قيامه بين يدي ربه وكف نفسه عن اتباع ما تهواه مما حرمه الله فإن الجنة هي مستقره الذي يأوي إليه يسألونك عن الساعة أيان مرساها يسألك أيها الرسول هؤلاء المكذبون بالبعث متى تقع الساعة فيما أنت من ذكراها ليس لك علم بها حتى تذكرها لهم وليس من شأنك ذلك إنما شأنك الاستعداد لها إلى ربك منتهاها إلى ربك وحده منتها علم الساعة إنما أنت منذر من يخشاها إنما أنت منذر من يخشى الساعة لأنه الذي ينتجع بإنذارك كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها كأنهم يوم يرون الساعة مشاهدة لم يلبثوا في حياتهم الدنيا إلا عشية واحدة أو بكرته من فوائد الآيات وجوب الرفق عند خطاب المدعو الخوف من الله وكف النفس عن الهوى من أسباب دخول الجنة علم الساعة من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله بيان الله لتفاصيل خلق السماء والأرض سورة عبس مكية من مقاصر السورة حقيقة دعوة القرآن وكرامة من ينتفع بها وحقارة من يعرض عنها بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى قطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه وأعرض أن جاءه الأعمى لأجل مجيء عبد الله بن أم مكتوب يسترشده وكان أعمى جاء والرسول صلى الله عليه وسلم منشغل بأكابر المشركين آملا في هدايتهم وما يدريك لعله يزد وما يعلمك ايها الرسول لعل هذا الاعمى يتطهر من ذنوبه أو يذكر فتنفعه الذكرى أو يتعظ بما يسمع منك من المواعظ فينتفع بها أما من استغنى أما من استغنى بنفسه بما لديه من المال عن الايمان بما جئت به فانت له تصد فأنت تتعرض له وتقبل إليه وما عليك ألا يذكى وأي شيء يلحقك إذا لم يتطهر من ذنوبه بالتوبة إلى الله وأما من جاءك يسعى وأما من جاءك يسعى بحثا عن الخير فأن وأما من جاءك يسعى وهو يخشى وهو يخشى ربه فأنت عنه تلها فأنت تتشاغل عنه بغيره من أكابر المشركين كلا إنه إنها تذكره ليس الأمر كذلك إنما هي موعظة وتذكير لمن يقبل فمن شاء ذكره فمن شاء أن يذكر الله ذكره والتعظى بما في هذا القرآن في صحف مكرمة فهذا القرآن في صحف شريفة عند الملائكة مرفوعة مطهرة مرفوعة في مكان عالم مطهرة لا يصيبها دنس ولا رجس بأيدي سفرة وهي بأيدي رسل من الملائكة كرام برره كرام عند ربهم كثيري فعل الخير والطاعات قتل الإنسان ما أكفره لعن الإنسان الكافر ما أشد كفره بالله من أي شيء خلقه من أي شيء خلقه الله حتى يتكبر في الأرض ويكفره من نطفة خلقه فقدره من ماء قليل خلقه فقدر خلقه طورا بعد طور ثم السبيل يسره ثم يسر له بعد هذه الأطوار الخروج من بطن أمه ثم أماته فأقبره ثم بعد ما قدر له من عمر في الحياة, في الحياة أماته وجعل له قبرا يبقى فيه إلى أن يبعث ثم إذا شاء شرح ثم إذا شاء بعثه للحساب والجزاء كلا لما يقض ما أمره ليس الأمر كما يتوهم هذا الكافر أنه أدى ما عليه لربه من حق فهو لم يؤدي ما أوجب الله عليه من الفرائض فلينظر الإنسان إلى طعامه فلينظر الإنسان الكافر بالله إلى طعامه الذي يأكله كيف حصل أن صببنا الماء صباه فأصله من المطر النازل من السماء بقوة وغزارة ثم شققنا الأرض شقا ثم فتقنا الأرض فانشقت عن النباتات فأنبتنا فيها حبا فأنبتنا فيها الحبوب من قمح وذرة وغيرهما وعنبا وقضبا وأنبتنا فيها عنبا وقتا رطبا ليكون علفا لدوابهم وزيتونا ونخلا وأنبتنا فيها زيتونا ونخلا وحدائق غلبا وأنبتنا فيها بساتين كثيرة الأشجار وفاكهة وأبى وأنبتنا فيها فاكهة وأنبتنا فيها ما ترعاه بهائمكم متاعا لكم ولأنعامكم لانتفاعكم وانتفاع بهائمكم فإذا جاءت, فإذا جاءت الصيحة العظيمة التي تصخ الآذان وهي النفخة الثانية يوم يفر المرء من أخيه يوم يهرب المرء من أخيه وأمه وأبيه ويفر من أمه وأبيه وصاحبته وبنيه ويفر من زوجته وأولاده لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه لكل واحد منهم ما يشغله عن الآخر من شدة الكرب في ذلك اليوم وجوه يومئذ مسفرة وجوه السعداء في ذلك اليوم مضيئة ضاحكة مستبشرة ضاحكة فرحة بما أعد الله لها من رحمته ووجوه يومئذ عليها غبارة ووجوه الأشقياء في ذلك اليوم عليها غبار من فوائد الآيات عتاب الله نبيه في شأن عبد الله بن أم مكتوم دل على أن القرآن من عند الله الاهتمام بطالب العلم والمسترشد شدة أهوال يوم القيامة حيث لا ينشغل المرء إلا بنفسه حتى الأنبياء يقولون نفسي نفسي ترهقها قطرة تغشها ظلمه، أولئك هم الكفرة الفجرة أولئك الموصوفون بتلك الحال هم الذين جمعوا بين الكفر والفجور سورة التكوير مكية من مخاصر السورة تصوير القيامة بانفراط الكون بعد إحكامه التفسير بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت إذا الشمس جمع جرمها وذهب ضوؤها وإذا النجوم انكذرت وإذا الكواكب تساقطت ومحي ضوؤها وإذا الجبال وإذا الجبال حركت من مكانها وإذا العشار عطلت وإذا النوق الحوامل التي هي أنفس أموالهم أهملت بترك أهلها لها وإذا الوحوش حشرت وإذا الوحوش جمعت مع البشر في صعيد واحد وإذا البحار سجرت وإذا البحار أوقدت حتى تصير ناره وإذا النفوس زوجت وإذا النفوس قرنت بمن يماثلها فيقرن الفاجر بالفاجر والتقي بالتقي وإذا الموؤودة سئلت وإذا الطفلة المدفونة وهي حية سألها الله بأي ذنب قتلت بأي جريمة قتل قتلت قتلك من قتلك، بأي جريمة قتلك من قتلك. وإذا الصحف نشرت، وإذا صحف وإذا صحف أعمال العباد نشرت، ليقرأ كل واحد صحيفه أعماله. وإذا السماء كشطت، وإذا السماء نزعت كما ينزع الجلد عن الشاه. وإذا الجحيم سعرت وإذا النار أوقدت وإذا الجنة أزلفت وإذا الجنة قربت للمتقين علمت نفس ما أحضرت عندما يحصل ذلك تعلم كل نفس ما قدمت من الأعمال لذلك اليوم فلا أقسم بالخنس أقسم الله بالنجوم الخفية قبل بوزوغها قبل بزوغها. في الليل الجوار الكنس الجاريات في أفلاكها التي تغيب عند بزوغ الصبح مثل الضباء تدخل كناسها أي بيتها والليل إذا عسعس وأقسم بأول الليل إذا أقبل وبآخره إذا أدبر والصبح إذا تنفس وأقسم بالصبح إذا بزغ نوره إنه لقول رسول كريم إن هذا القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لكلام الله بلغه ملك أمين وهو جبريل عليه السلام ائتمنه الله عليه ذي قوه عند ذي العرش مكين صاحب قوة ذي منزلة عظيمة عند رب العرش سبحانه مطاع ثم امين يطيعه أهل السماء مؤتمن على ما يبلغه من الوحي وما صاحبكم بمجنون وما محمد صلى الله عليه وسلم الملازم لكم الذي تعرفون عقله وأمانته وصدقه بمجنون كما تدعون بهتانه ولقد رآه بالأفوق المبين ولقد رآ صاحبكم جبريل على صورته التي خلق عليها بأفق السماء الواضح وما هو على الغيب بضنين وليس صاحبكم ببخيل عليكم يدخل أن يبلغكم ما أمر بتبليغه إليكم ولا يأخذ أجرا كما يأخذه الكهنة وما هو بقول شيطان الرجيم وليس هذا القرآن من كلام شيطان مطرود من رحمة الله فأين تذهبون؟ فأي طريق تسلكونها لإنكار أنه من الله بعد هذه الحجج إن هو إلا ذكر للعالمين ليس القرآن إلا تذكيرا وموعظة للجن والإنس لمن شاء منكم ان يستقيم لمن شاء منكم أن يستقيم على طريق الحق وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وما تشاءون استقامة ولا غيرها إلا أن يشاء الله ذلك رب الخلائق كلها من فوائد الآيات حشر المرء مع من يماثله في الخير أو الشر إذا كانت الموؤودة تسأل فما بالك بالوائد وهذا دليل على عظم الموقف مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله سورة الانفطار مكية من مقاصد تصوير القيامة بتبعثر المخلوقات المنتظمة وتغير حالها ومسارها بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء فطارت إذا السماء تشققت لنزول الملائكة منها وإذا الكواكب انتثرت وإذا الكواكب تساقطت متناثرة وإذا البحار فجرت وإذا البحار فتح بعضها على بعض فاختلطت وإذا القبور بعثرت وإذا القبور قلب ترابها لبعث من فيها من الأموات عالمت نفس ما قدمت وأخرت عند ذلك تعلم كل نفس ما قدمت من عمل وما أخرت منه فلم تعمله يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم يا أيها الإنسان الكافر بربك ما الذي جعلك تخالف أمر ربك حين أمهلك ولم يعاجلك بالعقوبة تكرما منه الذي خلقك فسواك فعدلك الذي أوجدك بعد أن كنت عدما وجعلك سويا الاعضاء معتدي لها في اي صورة ما شاء ركبك في اي صورة شاء ان يخلقك خلقك وقد انعم عليك اذ لم يخلقك في صورة حمار ولا قرد ولا كلب ولا غيرها كلا بل تكذبون بالدين ليس الامر كما تصورتم ايها المغترون بل انتم تكذبون بيوم الجزاء فلا تعملون له وان عليكم لحافظين وان عليكم ملائكه يحفظون اعمالكم كراما كاتبين كراما عند الله كاتبين يكتبون اعمالكم يعلمون ما تفعلون يعلمون ما تفعلون من فعل فيكتبونه ان الابارار لفي نعيم ان كثيري فعل الخير والطاعه لفي نعيم دائم يوم القيامه وإن الفجار لفي جحيم وإن الف... وإن أصحاب الفجور لفي نار تستعر عليهم يصلونها يوم الدين يدخلونها يوم الجزاء يعانون حرها وما هم عنها بغائبين وليس عنها بغائبين أبدا بل هم خالدون فيها وما أدراك ما يوم الدين وما علمك أيها الرسول ما يوم الدين ثم ما أدرى كما يوم الدين ثم ما علم كما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله يوم لا يستطيع أحد أن ينفع أحدا والأمر كله في ذلك اليوم لله وحده يتصرف بما يشاء لا أحد غيره سورة المطففين مكية من مقاصد السورة تركز على بيان حال الناس في الموازين والمنازل الأخرى تهديدا للمطففين والمكذبين وتأنيسا للمؤمنين المستضعفين بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين التفسير هلاك وخسار للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وهم الذين إذا اكتالوا من غيرهم يستوفون حقهم كاملا دون نقص وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون وإذا كالوا للناس أو وزنوا لهم ينقصون الكيل والميزان وكان ذلك حال أهل المدينة عند هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليهم ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ألا يتيقن هؤلاء الذين يفعلون هذا المنكر أنهم مبعوثون إلى الله من فوائد الآيات التحذير من الغرور المانع من اتباع الحق الجشع من الأخلاق الذميمة في التجار ولا يسلم منه إلا من يخاف الله تذكر حول القيامة من أعظم الروادع عن المعصية ليوم عظيم للحساب والجزاء في يوم عظيم لما فيه من المحن والأهوال يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم يقوم الناس لرب الخلائق كلها للحساب كلا إن كتاب الفجار لفي سجين ليس الأمر كما تصورتم من أنه لا بعث بعد الموت إن كتاب أهل الفجور من الكفار والمنافقين لفي خسار في الأرض السفلى وما أدراك ما سجين وما أعلمك أيها الرسول ما سجين كتاب مرقوم إن كتابهم مكتوب لا يزول ولا يزاد فيه ولا ينقص. وي... كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين وما علمك أيها الرسول ما سجين كتاب مرقوم إن كتابهم مكتوب لا يزول ولا يزاد فيه ولا ينقص. ويل يومئذ للمكذبين هلاك وخسار في ذلك اليوم للمكذبين الذين يكذبون, بيوم الدين الذين يكذبون بيوم الجزاء الذي يجاز فيه الله عباده على أعمالهم في الدنيا وما يكذب به إلا كل معتد أثيم وما يكذب بذلك اليوم إلا كل متجاوز لحدود الله كثير الآثام إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين إذا تقرأ عليه آياتنا المنزلة على رسولنا قال هي أقاصيص الأمم الأولى وليست من عند الله كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ليس الأمر كما تصور هؤلاء المكذبون بل غلب على عقولهم مغطاها ما كانوا يكسبون من المعاصي فلم يبصروا الحق. بقلوبهم كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون حقا انهم عن رؤيه ربهم يوم القيامة لممنوعون ثم إنهم لصال الجحيم ثم إنهم لداخلون النار يعانون حرها ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون ثم يقال لهم يوم القيامه تقريعا لهم هذا العذاب الذي لقيتموه هو ما كنتم تكذبون به في الدنيا عندما يخبركم به رسولكم. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين ليس الأمر كما تصورت من أنه لا حساب ولا جزاء إن كتاب أصحاب الطاعة لفي عليين وما أدراك ماعليون وما علمك أيها الرسول ماعليون كتاب مرقوم إن كتابهم مكتوب لا يزول ولا يزال فيه ولا ينقص يشهده المقربون يحضر هذا الكتاب مقربون كل سماء من الملائكة إن الأبرار لفي نعيم إن المكثرين من الطاعات لفي نعيم دائم يوم القيامة على الأرائك ينظرون على الأسرة المزينه ينظرون إلى ربهم وإلى كل ما يبهج نفوسهم ويسرهم تعرف في وجوههم نظرة النعيم إذا رأيتهم رأيت في وجوههم أثر التنعم حسنا وبهاء يسقون من رحيق مختوم يسقيهم خدمهم من خمر مختوم على إنائها ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون تفوح رائحة المسك منه إلى نهايته وفي هذا الجزاء الكريم يجب أن يتسابق المتسابقون بالعمل بما يرضي الله وترك ما يسخطه ومزاجه من تسنيم يخلط هذا الشراب المختوم من عينه تسنيم عين يشرب بها المقربون وهي عين في أعلى الجنة يشرب منها المقربون صافية خالصة ويشرب سائر المؤمنين منها مخلوطة بغيرها إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمن يضحكون إن الذين أجرموا بما كانوا عليه من الكفر كانوا من الذين آمن يضحكون استهزاء بهم وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا مروا بالمؤمنين غمز بعضهم لبعض سخرية وتندرا وإذا قلبوا إلى أهلهم قلبوا فكهين وإذا رجعوا إلى أهلهم رجعوا فرحين بما هم عليه من الكفر والاستهزاء بالمؤمنين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وإذا شاهدوا المسلمين قالوا إن هؤلاء لضالون عن طريق الحق حيث تركوا دين آبائهم وما أرسل عليهم حافظين وما وكلهم الله على حفظ اعمالهم حتى يقولوا قولهم هذا من فوائد الايات خطر الذنوب على القلوب حرمان الكفار من رؤيه ربهم يوم القيامه السخريه من اهل الدين صفه من صفات الكفار فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون في يوم القيامة، الذين آمنوا بالله يضحكون من الكفار كما كان الكفار يضحكون منهم في الدنيا على الآراء ينظرون، على الأسرة المزيانة ينظرون إلى ما اعد الله لهم من النعيم الدائم. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ لقد جوزي الكفار على أعمالهم التي عملوها في الدنيا بالعذاب المهين. سورة الانشقاق مكية من مقاصد السورة تصوير القيامة باستسلام الكون وخضوعه لربه في أمره الزامن بالاستسلام واستنكارا للجحود بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت إذا السماء تصدعت لنزول الملائكة منها وأذنت لربها وحقت واستمعت لربها منقادة وحق لها ذلك وإذا الأرض مدت وإذا الأرض مدها الله كما يمده كما يمد الأديم وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها من الكنوز والأموات وتخلت عنهم وأذنت لربها وحقت واستمعت لربها منقادة وحق لها ذلك يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه يا أيها الإنسان إنك عامل إما خيرا وإما شرا فملاقيه يوم القيامة ليجازيك الله عليه ولما ذكر عمل الإنسان مجملا فصل حال العاملين يوم القيامة فقال فأما من اوتي كتابه بيمينه فأما من أعطى صحيفة أعماله بيده اليمنى فسوف يحاسب حسابا يسير فسوف يحاسبه الله حسابا سهلا يعرض عليه عمله دون مؤاخذه به وينقلب إلى أهله مسرورا ويرجع إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره وأما من أعطي كتابه بشماله من وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا فسينادي بالهلاك على نفسه ويصلى سعيره ويدخل نار جهنم يقاسي حرها إنه كان في أهله مسرورا إنه كان في الدنيا في أهله فرحا بما هو عليه من الكفر والمعاصي إنه ظن ان لن يحور إنه ظن ألا أن يرجع إلى الحياة بعد موته بلى إن ربه كان به بصيرا بلى ليرجعنه الله إلى الحياه كما خلقه أول مرة إن ربه كان بحاله بصيرا لا يخفى عليه منه شيء وسيجازيه على عمله فلا أقسم بالشفق أقسم الله بالحمرة التي تكون في الأفق بعد غروب الشمس والليل وما وسق وأقسم بالليل وما جمع فيه والقمر إذا اتسق وأقسم والقمر إذا اجتمع وتم وصار بدرا لتركبن طبقا عن طبقه لتركبن أيها الناس حالا بعد حال من نطفة فعلقة فمضغة فحياة فموت فبعث فما لهم لا يؤمنون فما لهؤلاء الكفار لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون إذا قرؤا عليهم القرآن لا يسجدون لربهم بل الذين كفروا يكذبون بل الذين كفروا يكذبون بما جاءهم به رسولهم والله أعلم بما يوعون والله أعلم بما تحويه صدورهم لا يخفى عليهم نعماتهم شيء فبشرهم بعذاب أليم فأخبرهم أي أيها الرسول بما ينتظرهم من عذاب موج من فوائد الآيات خضوع السماء والأرض لربهما كل إنسان ساعا إما لخير وإما لشر علامة السعادة يوم القيامة أخذ الكتاب باليمين وعلامة الشقاء أخذه بالشمال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات لهم ثواب غير مقطوع وهو الجنة سورة البروج مكية من مقاصد السورة إظهار قوة الله وإحاطته الشاملة وتوعده للمتربصين بالمؤمنين بالعذاب الشديد التفسير بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج أقسم الله بالسماء المجتملة على منازل الشمس والقمر وغيرهما واليوم الموعود وأقسم بيوم القيامة الذي وعد أن يجمع فيه الخلائق وشاهد ومشهود وأقسم بكل شاهد كالنبي يشهد على أمته وكل مشهود كالأمة تشهد على نبيها قتل أصحاب الأخدود لعن الذين شقوا في الأرض شقا عظيما النار ذات الوقود وأوقدوا فيه النار وألقوا المؤمنين فيه أحياء إذ هم عليها قعود إذ هم قعود على ذلك الشق المملوء نارا وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين من التعذيب والتنكيل شهود لحضورهم ذلك وما نقموا منهم إلا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد وما عاب هؤلاء الكفار على المؤمنين شيئا إلا أنهم آمنوا بالله العزيز الذي لا يغلبه أحد المحمود في كل شيء الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد الذي له وحده ملك السماوات وملك الأرض وهو مطلع على كل شيء لا يخفى عليه شيء من أمر عباده إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين عذبوا المؤمنين والمؤمنات بالنار ليصرفوهم عن الإيمان بالله وحده ثم لم يتوبوا إلى الله من ذنوبهم فلهم يوم القيامة عذاب جهنم ولهم عذاب النار التي تحرقهم جزاء على ما فعلوه بالمؤمنين من الإحراق بالنار إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات لهم جنات تجري الأنهار من تحت قصورها وأشجارها ذلك الجزاء الذي أعد, أو الذي أعد لهم هو الفوز العظيم الذي لا يدانيه فوز إن بطش ربك لشديد إن أخذ ربك أيها الرسول للظالم وإن أمهله حينا لقوي إنه هو يبدئ ويعيد إنه هو يبدئ الخلق والعذاب ويعيدهما وهو الغفور الودود وهو الغفور لذنوب من تاب من عباده وإنه يحب اولياءه من المتقين ذو العرش المجيد صاحب العرش الكريم فعال لما يريد فعال لما يريده من العفو عن ذنوب من شاء ومعاقبة من شاء لا مكرها له سبحانه هل أتاك حديث الجنود هل جاءك ايها الرسول خبر الجنود الذين تجندوا لمحاربة الحق والصد عنه فرعون وثمود فرعون وثمود أصحاب صالح عليه السلام فرعون وثمود أصحاب صالح عليه السلام بل الذين كفروا في تكذيب ليس المانع من إيمان هؤلاء أنهم لم تأتيهم أخبار الأمم المكذبة وما حصل من إهلاكهم بل هم يكذبون بما جاءهم به رسولهم اتباعا لأهوائهم والله من ورائهم محيط والله محيط بأعمالهم محصيها لا يفوته منها شيء وسيجازيهم عليها بل هو قرآن مجيد وليس القرآن شعرا ولا سجعا كما يقول المكذبون بل هو قرآن كريم في لوح محفوظ في لوح محفوظ من التبديل والتحريف والنقص والزيادة من فوائد الآيات يكون ابتلاء المؤمن على قدر إيمانه ثاروا سلامة الإيمان على سلامة الأبدان من علامات النجاة يوم القيامة التوبة بشروطها تهدم ما قبلها سورة الطارق مكية من مقاصد السورة إظهار رقابة الله النافذة وقدرته البالغة التفسير بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق أقسم الله بالسماء وأقسم بالنجم الذي يطرق ليلى وما أدراك ما الطارق وما علمك أيها رسول شأن هذا النجم العظيم أن نجم الثاقب هو النجم يثقب السماء بضيائه المتوهج إن كل نفس لما عليها حافظ ما من نفس إلا وكر الله بها ملكا يحفظ عليها أعمالها للحساب يوم القيامة فلينظر الإنسان مما خلق فليتأمل الإنسان مما خلقه الله لتتضح له قدرة الله وعجز الإنسان خلق مما إن دافق خلقه الله من ماء ذن دفاق يصب في الرحم يخرج من بين الصلب والترائب يخرج هذا الماء من بين العمود العظمي الفقري للرجل وعظام الصدر إنه على رجعه لقادر إنه سبحانه إذ خلقه من ذلك الماء المهين قادر على بعثه بعد موته حيا للحساب والجزاء يوم تبل السرائر يوم تختبر السرائر فيكشف عما كانت تضمره القلوب من النيات والعقائد وغيرها فيتميز الصالح منها والفاسد فما له من قوة ولا ناصر فما للإنسان في ذلك اليوم من قوة يمتنع بها من عذاب الله ولا معين يعينه والسماء ذات الرجع أقسم الله بالسماء ذات المطر لأنه ينزل من جهتها مرة بعد مرة والأرض ذات الصدع وأقسم بالأرض التي تتشقق عما فيها من النبات والثمر والشجر إنه لقول فصل إن هذا القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لقول يفصل بين الحق والباطل والصدق والكذب وما هو بالهزل وليس باللعب والباطل بل هو الجد والحق إنهم يكيدون كيدا إن المكذبين بما جاءهم رسولهم يكيدون كيدا كثيرا ليردوا دعوته ويبطلوها وأكيد كيدا وأكيد أنا كيدا لإظهار الدين ودحض الباطل فمهل الكافرين أمهلهم رويدا فأمهل أيها الرسول هؤلاء الكافرين أمهلهم قليلا ولا تستعجل عذابهم وإهلاكهم نقف خمس دقائق بس نرتاح تشوف هنا هجيب اقرا شيء حلو بس دقيقتين ارتاح بس إلى إنه الآيات قصيرة نظر الرايح جاي بيأثر وهلأ بثبت يعني ما بتحركش. بسم الله سورة الأعلى مكية من مقاصد السورة تذكير النفوس بمنة الله الأعلى تعليقها بالحياة الأخرى وتخليصها من التعلقات الدنيا التفسير بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى. نزه ربك الذي على على خلقه ناطقا باسمه عند ذكرك إياه وتعظيمك له الذي خلق الإنسان سويا وعدل قامته. والذي قدر, والذي قدر الخلائق أجناسها وأنواعها وصفاتها وهدى كل مخلوق إلى ما يناسبه ويلائمه والذي أخرج, والذي أخرج من الأرض ما ترعاه دوابكم فجعله سائل أحوان فصيره هشيما يابسا مائلا للسواد بعد أن كان أخضر غضا سنقرئك أيها الرسول القرآن ونجمعه في صدرك ولن تنساه فلا تسابق جبريل في القراءة كما كنت تفعل حرصا على ألا تنساه إلا ما شاء الله إنه يعلم وما يخفى إلا ما شاء الله أن تنساه منه لحكمة إنه سبحانه يعلم ما يعلن وما يخفى لا يخفى عليه شيء من ذلك ونهسرك للجميع ونهون عليك العمل بما يرضي الله من الأعمال التي تدخل الجنة فذكر إن فعظ الناس بما نوحيه إليك من القرآن وذكرهم ما دامت الذكرى مسموعة من سيتعظ بمواعظك من يخاف الله لأنه الذي ينتفع بالموعظة من فوائد الآيات تحفظ الملائكة الإنسان واعماله خيرها وشرها ليحاسب عليها ضعف كيد الكفار إذا قوبل بكيد الله سبحانه خشة الله تبعث على الاتعاض تجنبها. ويتجنبها ويبتعد عن الموعظة وينفر منها الكافر لأنه أشد الناس شقاء في الآخرة لدخوله في النار الذي النار الذي يدخل نار الآخرة الكبرى يقاسي حرها ويعانيه أبدا ثم لا يموت فيها ولا يحيى ثم يخلد في النار بحيث لا يموت فيها فيستريح مما يقاسيه من العذاب ولا يحيى حياة طيبة كريمة <تصفيق> قد فاز بالمطلوب من تطهر من الشرك والمعاصي <تصفيق> وذكر ربه بما شرع من أنواع الذكر وادى الصلاة بالصفة المطلوبة لأدائها بل, الحياة بل تقدمون الحياة الدنيا وتفضلونها على الآخرة على ما بينهما من تفاوت عظيم خير وللآخرة خير أفضل من الدنيا وما فيها من متع ولذات لأن ما فيها من نعيم لا ينقطع أبدا إن هذا, لك الصحف الأولى إن هذا الذي ذكرنا لكم من الأوامر والأخبار لفي الصحف المنزلة من قبلك صحف ابراهيم وموسى هي الصحف المنزلة على إبراهيم وموسى عليه السلام سورة الغاشية مكية من مقاصد السورة تذكير النفوس بمشاهد القدرة الإلهية في العذاب والنعيم ودلائل ذلك في الآيات الحاضرة لتمتلئ النفوس رغبة ورحبة التفسير بسم الله هل أتاك أيها الرسول حديث القيامة التي تغش الناس بأهوالها وجوه الناس فالناس في يوم القيامة إما أشقياء وإما سعداء فوجوه الأشقياء ذليلة خاضعة متعبة مجهدة بالسلاسل التي تسحب بها والأغلال التي تغل بها تدخل تلك الوجوه نارا حارة تقاسي حرها آلية. تسقى من عين شديدة حرارة الماء ليس لهم طعام إلا من ضريق. ليس لهم طعام يتغذون به إلا من أخبث الطعام وأنتنه من نبات يسمى الشبرق إذا يبس صار مسموما لا يسمن ولا يغني من لا يسمن آكله ولا يسد جوعته وجوه ناعمة. ووجوه السعداء في ذلك اليوم ذات نعمة وبهجة وسرور لما لاقوه من النعيم راضية لعملها الصالح الذي عملته في الدنيا راضية فقد وجدت ثواب عملها مدخرا لها مضاعفة في جنة عالية في جنة المرتفعة في المكان والمكانة لا تسمع فيها لا تسمع في الجنة كلمة باطل ولغو فضلا عن سماع كلمة محرمة في هذه الجنة عيون جارية يفجرونها ويصرفونها كيف شاءوا فيها سر مرفوعة. فيها أسرة عالية. وأكواب مطروحة مهيأة للشرب. وفيها وسائد مرصوص بعضها إلى بعض. وفيها بسط مبسوطة هنا وهناك. ولما ذكر الله تفاوت أحوال الأشقياء والسعداء في الآخرة وجه أنظار الكفار إلى ما يدلهم على قدرة الخالق وحسن خلقه ليستدلوا بذلك على الإيمان ليدخلوا الجنة فيكونوا من السعداء فقال أفلا ينظرون نظر تأمل إلى الإبل كيف خلقها الله وسخرها لبني آدم وإلى السماء وينظرون إلى السماء كيف رفعها حتى صارت فوقهم سقفاً محفوظاً لا يسقط عليهم. وإلى كيف وينظرون إلى الجبال كيف نصبها وثبت بها الأرض أن تضطرب بالناس. وإلى الأرض كيف وينظرون إلى الأرض كيف بسطها وجعلها مهيأة لاستقرار الناس عليها. ولما وجههم إلى النظر إلى ما يدل على قدرة تعالى وجه رسوله فقال. فاعظ أيها الرسول هؤلاء وخوفهم من عذاب الله إنما أنت مذكر لا يطلب منك إلا تذكيرهم وأما توفيقهم للإيمان فهو بيد الله وحده لست عليهم مسلطا حتى تكرههم على الإيمان من فوائد الآيات أهمية تطهير النفس أهمية تطهير النفس من الخبائث الظاهرة والباطنة الاستدلال بالمخلوقات على وجود الخالق وعظمته مهمة الداعيه الدعوة لا حمل الناس على الهداية لأن الهدايه بيد الله لكن من تولى منهم عن الإيمان وكفر بالله وبرسوله فيعذبه الله يوم القيامة العذاب الأعظم بأن يدخله جهنم خالدا فيها إن إلينا, إن إلينا وحدنا رجوعهم بعد موتهم ثم إن, ثم إن علينا وحدنا حسابهم على أعمالهم وليس لك ولا لأحد غيرك ذلك صورة الفجر مكية من مقاصد الصورة عرض مشاهد العظمة والقدرة الإلهية في الكون وأحوال الإنسان وبيان عاقبة المغترين التفسير بسم الله أقسم الله سبحانه بالفجر العشر. وأقسم بالليالي العشر الأولى من ذي الحجة وأقسم بالزوج والفرد من الأشياء وأقسم بالليل إذا جاء واستمر وأدبر وجواب هذه الأقسام لتجازن على أعمالكم هل في ذلك قسم هل في ذلك المذكور قسم يقنع ذا عقل ألم ترى كيف أيها الرسول كيف فعل ربك بعاد قوم هود لما كذبوا رسوله إرم عاد المسوبة إلى جدها إرم ذات الطول التي لم يخلق الله مثلها في البلاد وثمود الذين اولم ترى كيف فعل ربك بثمود قوم صالح الذين شقوا صخور الجبال وجعلوا منها بيوتا بالحجر اولم أو ترى كيف فعل ربك بفرعون الذي كانت له اوتاد يعذب بها الناس الذين كل هؤلاء تجاوزوا الحد في الجبروت والظلم، كل تجاوزه في بلده. فأكثروا فيها الفساد بما نشروه من الكفر والمعاصي. فأذاقهم الله عذابه الشديد واستأصلهم من الأرض. إن ربك أيها الرسول لا يرصد أعمال الناس ويراقبها ليجازي من أحسن بالجنة ومن أساء بالنار. فأما الإنسان ولما كانت الأمم التي أهلكها الله منعما منع من عليها بالقوة والمنع بين أن الإنعام بذلك ليس دليلا على رضا الله عنهم فقال فأما الإنسان فمن طبعه أنه إذا اختبره ربه أكرمه وأنعم عليه بالمال والأولاد والجاه ظن أن ذلك لكرامة الله عند الله فيقول ربي أكرمني لاستحقاقي لإكرامه وأما وأما إذا اختبره وضيق عليه رزقه فإنه يظن أن ذلك لهوانه على ربه فيقول ربي أهانني كلا بل تكرمون اليتيم كلا ليس الأمر كما تصور هذا الإنسان من أن النعم دليل على رضا الله عن عبده وأن النقم دليل على هوان العبد عند ربه بل الواقع أنكم لا تكرمون اليتيم مما أعطاكم الله من الرزق ولا تحقون على طعم ولا يحث بعضكم بعضا على إطعام الفقير الذي لا يجد ما يقتات به وتأكلون, وتأكلون حقوق الضعفاء من النساء واليتامى اكلا شديدا دون مراعاة حله وتحبون المال حبا جمع. وتحبون المال حباً كثيرا فتدخلون بإنفاقه في سبيل الله حرصا عليه كلا إذا لا ينبغي أن يكون هذا عملكم واذكروا إذا حركت الأرض تحريكا شديدا وزلزلت وجاء ربك صفا صفا وجاء ربك أيها الرسول للفصل بين عباده وجاءت الملائكة مصطفين صفوفا من فوائد الآيات فضل عشر ذي الحجة على أيام السنة ثبوت المجيء لله تعالى يوم القيامة وفق ما يليق به من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل المؤمن إذا ابتلي صبر وإن أعطي شكر يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنا له الذكرى وجئ في ذلك اليوم بجهنم لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ألف ملك يجرونها في ذلك اليوم يتذكر الإنسان ما فرط في جنب الله وأن له أن ينفعه التذكر في ذلك اليوم لأنه يوم جزاء لا يوم عمل يقول يا ليتني قدمت لحياتي. يقول من شدة الندم يا ليتني قدمت الأعمال الصالحة لحياة الاخرويه التي هي الحياة الحقيقية فيومئذ لا يعذب عذابه هذا الطراء الثاني تكسر الزال يعذب نقرأ فيومئذ لا يعذب عذابه احدا في ذلك اليوم لا يعذب أحد مثل عذاب الله لأن عذاب الله أشد وأبقى ولا يوثق وثاقه أحد ولا يوثق في السلاسل أحد مثل وثاقه للكافرين فيها يا أيتها النفس المطمئنة ولما ذكر الله جزاء الكفار ذكر جزاء المؤمنين فقال وأما نفس المؤمن فيقال لها عند الموت ويوم القيامة يا أيتها النفس المطمئنة إلى الإيمان والعمل الصالح أرجعي إلى ربك راضية ارجعي إلى ربك راضية عنه بما تنالين من الثواب الجزيل مرضية عنده سبحانه بما كان لك من عمل صالح فادخلي في, عبادي فادخلي في جملة عباد الصالحين وادخلي, جملة وادخلي معهم جنة التي عددتها لهم سوره البلد مكية من مقاصد الصوره ذكر حال الإنسان بين كبد الكفر والعذاب وبين الصعود لسلم الرحمة والإيمان في الدارين التفسير أقسم الله بالبلد الحرام الذي هو مكة المكرمة وأنت حل بهذا البلد وانت أيها الرسول حلال لك ما تصنع فيها من قتل من يستحق القتل وأسر من يستحق الأسر وأقسم الله بوالد البشر وأقسم بما تناسل منه من الولد لقد خلقنا الإنسان في تعب ومشقة لما يعانيه من الشدائد في الدنيا أيظن الإنسان أنه اذا اقترف المعاصي لا يقدر عليه أحد ولا ينتقم منه ولو كان ربه الذي خلقه يقول انفقت مالا كثيرا متراكما بعضه فوق بعض ايحسب ان لم يره هذا المتباهي بما ينفقه ان الله لا يراه وانه لا يحاسبه في ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه ألم نجعل, له عينين ألم نجعل له عينين يبصر بهما؟ ولسان وشفتين, ولسان وشفتين يتحدث بها؟ وعرفناه طريق الخير وطريق الباطل. فلو وهو هو مطالب بأن يتجاوز العقبة التي تفصله عن الجنة فيقطعها وتجاوزها. وما علمك أيها الرسول ما العقبة التي عليه أن يقطعها ليدخل الجنة هي اعتاق رقبة ذكرا كانت أو أنثى أو, في يوم في أو أن يطعم في يوم مجاعة يندر فيه وجود الطعام يتيما طفلا فقد أباه له به قرابه، أو, أو فقيرا ليس له شيء يملكه ثم كان من الذين آمنوا بالله وأوصى بعضهم بعضا بالصبر على الطاعات وعن المعاصي وعلى البلاء وأوصى بعضهم بعضا بالرحمة بعباد الله و... نعم. أولئك أصحاب الميمنة المتصفون بتلك الصفاتهم أصحاب اليمين من فوائد الآيات عذق الرقاب وإطعام المحتاجين في وقت الشدة والإيمان بالله والتواصي بالصبر والرحمة من أسباب دخول الجنة من دلائل نبوة إخباره أن مكة ستكون حلالا له ساعة من النهار. لما ضيق الله طرق الرقي واسع طرق العذق فجعل الاعتاق من القروبات والكفارات والذين كبروا بآياتنا والذين كفروا بآياتنا المنزلة على رسولنا هم أصحاب الشمال عليهم نار, عليهم نار مغلقة يوم القيامة يعذبون فيها صورة الشمس مكية من مقاصد الصورة تركز على إظهار آيات الله وآلائه في الآفاق والأنفس وأحوالها تزكية للنفوس وزجرا عن العصيان التفسير بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها أقسم الله بالشمس وأقسم بوقت ارتفاعها بعد طلوعها من مشرقها إذا وأقسم بالقمر إذا تبع أثرها بعد غروبها إذا وأقسم بالنهار إذا كشف ما على وجه الأرض بضوءه والليل إذا وأقسم بالليل إذا يغشى وجه الأرض فيصير مظلمة وأقسم بالسماء وأقسم ببنائها المتقن وأقسم بالأرض وأقسم ببسطها ليسكن الناس عليها وأقسم بكل نفس وأقسم بخلق الله لها سوية فأفهمها من غير تعليم ما هو شر لتجتنبه وما هو خير لتأتيه قد أفلح من قد فاز بمطلوبه من طهر نفسه بتحليتها بالفضائل وتخليتها عن الرذائل وقد خسر من دس نفسه مخفيا إياها في المعاصي والآثام ولما ذكر الله خسران من دس نفسه واخفاها بالمعاصي ذكر ثمود مثالا على ذلك فقال كذبت ثمود نبيها صالحا بسبب مجاوزتها الحد في ارتكاب المعاصي واقتراف الآثام إذن بعد أشقاها حين قام أشقاهم بعد انتداب قومه له فقال لهم رسول الله ناقة الله وسفياتها فقال لهم رسول الله صالح عليه السلام اتركوا ناقة الله وشربها في يومها فلا تتعرضوا لها بسوء فكذبوه فعطروها فدمنا عليها كذبوا رسولهم في شأن الناقة فقتلها أشقاهم معرضاهم بما فعل فكانوا شركاء في الإثم فأطبق الله عليهم عذابه فأهلكهم بالصيحة بسبب ذنوبهم وسواهم في العقوبة التي أهلكهم بها فعل الله بهم من العذاب ما أهلكهم خير خائف سبحانه من تبعاته سورة الليل مكية من مقاصد السورة بيان الاختلاف بين الآيات والأنفس وعمالها إظهارا للتفاضل بين المؤمنين والكافرين التفسير. الله صباح الخير. أقسم الله بالليل إذا يغطي ما بين السماء والأرض بظلمته. والنهار اذا وأقسم بالنهار إذا تكشف وظهر. وما خلق الذكر وأقسم بخلقه النوعين الذكر والأنثى. إن عملكم أيها الناس لمختلف فمنه الحسنات التي هي سبب دخول الجنه والسيئات التي هي سبب دخول النار فاما من اعطى, واتقى فأما من أعطى ما يلزمه بذله من زكاه ونفقه وكفاره واتقى ما نهى الله عنه وصدق, وصدق بما وعده الله به من الخلف فسنسهل, فسنسهل عليه العمل الصالحه والإنفاق في سبيل الله وأما من دخل بماله فلم يبدله فيما يجب عليه بذله فيه واستغنى بماله عن الله فلم يسأل الله من فضله شيئا وكذب بما وعده الله من الخلف ومن الثواب على انفاق ماله في سبيل الله من فوائد الآيات أهمية تزكية النفس وتطريرها المتعاونون على المعصية شركاء في الإثم الذنوب سبب للعقوبات الدنيوية كل ميسر لما خلق له فمنهم مطيع ومنهم عاص مرة أخرى فسنسهل عليه عمل الشر ونعسر عليه فعل الخير وما يغني عنه ماله إذا وما يغني عنه ماله الذي بخل به شيئا إذا هلك ودخل النار إن علينا, إن, علينا أن نبين طريق الحق من الباطل وان لنا الاخره والأولى مرة أخرى وإن لمن لا في ألف وإن لنا للآخرة وإن لنا للحياة الآخرة ولنا الحياة الدنيا نتصرف فيهما بما نشاء وليس ذلك لأحد غيرنا فحذرتكم أيها الناس من نار تتوقد إن أنتم عصيتم الله لا يقاس حر هذه النار إلا الاشقى وهو الكافر الذي كذب, وتولى الذي كذب بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وأعرض عن امتثال أمر الله وسيجنبها الأدقى وسيجنبها, وسيجنبها الأدقى وسيباعد عنها اتقى الناس أبو بكر رضي الله عنه الذي, يبتي ماله يتذكى الذي ينفق ماله في وجوه البر ليتطهر من الذنوب. ولا يبذل ما يبذل من ماله ليكافئا نعمه أنعم بها أحد عليه لا يريد بما يبذله من ماله إلا وجه ربه العالي على خلقه تخير لك من الدنيا لما فيها من النعيم الدائم الذي لا ينقطع. ولسوف يعطيك أبوك الثواب. ولسوف يعطيك من الثواب الجزيل لك ولأمتك حتى ترضى بما أعطاك وأعطى أمتك. لقد وجدك صغيراً قد مات عنك أبوك فجعل لك مأوى حيث عطف عليك جدك حيث عطف عليك جدك عبد المطلب ثم عمك أبو طالب. ووجدك لا تدري ما الكتاب ولا الايمان فعلمك من ذلك ما لم تكن تعلم ووجدك, فأغناك ووجدك فقيرا فأغناك فأما اليتيم فلا فلا تسئ معاملة من فقد أباه في الصغر ولا تذله ولا تذله ولا, تذله ولا تزجر السائل المحتاج وما بنعمة ربك واشكر نعم الله عليك وتحدث بها سورة الشرح مكية من مقاصد السورة ذكر إتمام منة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم بزوال الغم والحرج والعسر عنه وما يوجب ذلك التفسير بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك. لقد شرح الله لك صدرك فحبب إليك تلقي الوحي وحطتنا عنك الأثم من فوائد الآيات منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه لا تدانها منزلة شكر النعم حق لله على عبده وجوب الرحمة بالمستضعفين واللين لهم الذي أنقذ ظهرك الذي أتعبك حتى كاد أن يكسر ظهرك وعلينا لك ذكرك واعلينا لك ذكرك فقد أصبحت تذكر في الأذان والإقامة في غيرهما فإن مع الشدة والضيق سهولة وسهولة واتساعه مع العسر والضيق سهولة واتساعا اذا علمت ذلك فلا يهولنك اذى قومك ولا يصدنك ولا يصدنك عن الدعوه الى الله ولا عن الله فاذا فإذا فرغت من اعمالك وانتهيت منها فاجتهد في عباده ربك واجعل رغبتك وقصدك إلى الله وحده سورة التين مكية من مقاصر السورة ذكر قيمة الإنسان وشرفه بدينه وسفوله وهوانه بتخليه عنه لذا أقسم بأماكن نزول الوحي التفسير بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون أقسم الله بالتين ومكان نباته وبالزيتون ومكان نباته في أرض فلسطين التي بعث فيها عيسى عليه السلام وطور وأقسم بجبل سيناء الذي ناجع عنده نبيه موسى عليه السلام وأقسم بمكة البلد الحرام الذي يأمن من دخل فيه الذي بعث فيه محمد صلى الله عليه وسلم لقد أوجدنا الإنسان في أعدل خلق وأفضل صورة ثم ثم أرجعناه إلى الهرم والخرف في الدنيا فلا ينتفع بجسده كما لا ينتفع به إذا أفسد فطرته وصار إلى النار إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أدعو غير من النار. إلا الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات فإنهم إن فلهم ثواب دائم غير مقطوع وهو الجنة لأنهم زكوا فطرهم فما يكذبك بعد. فأي شيء يحملك أيها الإنسان على التكذيب بيوم الجزاء بعدما عاينت من علامات قدرته الكثيرة؟ أليس الله بجعل يوم القيامة يوما للجزاء بأحكم الحاكمين وعدلهم أيعقل أن يترك الله عباده السدى دون أن يحكم بينهم فيجاز المحسن بإحسانه والمسيئة بإساءته سورة العلق مكية من مقاصد السورة بيان كمال الإنسان بالعلم والوحي الباعث على تعلق العبد بربه وخضوعه له ونقصه بمخالفة ذلك التفسير بسم الله الرحمن الرحيم ربك الذي خلق. اقرأ أيها الرسول ما يحيه الله إليك مفتتحا باسم ربك الذي خلق جميع الخلائق خلق الإنسان من, علق. خلق الإنسان من قطعة دم متجمدة بعد أن كانت نطفة اقرأ أيها الرسول ما يحيه الله إليك وربك الأكرم الذي لا يداني كرمه كريم فهو كثير الجود والإحسان الذي علم الخط والكتابة بالقلم علم الإنسان ما لم يكن يعلمه حقا إن الإنسان الفاجر مثل أبي جهل لا يتجاوز الحد في تعدي حدود الله لأجل أن استغنى بما لديه من الجاه والمال إن إلى ربك أيها الإنسان الرجوع. يوم القيامة فيجازي كلا بما يستحقه رأيت أعجب من أمر أبي جهل الذي ينهى إذا عبدنا محمدا صلى الله عليه وسلم إذا صلى عند الكعبة رأيت إن, إن كان هذا المنهي على هدى وبصيره من ربه أو أمر بالتقوى أو كان يأمر الناس بتقوى الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه أينهى من كان هذا شأنه من فوائد الآيات رضا الله هو المقصد الاسمى أهمية القراءه والكتابة في الإسلام خطر الغنى إذا جر إلى الكبر والبعد عن الحق النهي عن المعروف صفة من صفات الكفر الذنوب أنقضت ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فما بالك بباقي الخلق رأيت إن كذب رأيت كذب هذا الناهي بما جاء به الرسول وأعرض عنه ألا يخشى الله ألم يعلم ناهي هذا العبد عن الصلاة أن الله يرى ما يصنع لا يخفى عليه منه شيء؟ كلا، لإن لم ينتهي لنسفعا عام لنسفع ليس الأمر كما جزاك الله ليس الأمر كما تصور هذا الجاهل، لإن لم يكف عن أذاه لعبدنا وتثدي به له لن مجذوبا إلى النار بمقدم رأسه بعنف. ناصية كاذبة خاطئة صاحب تلك الناصية كاذب في القول خاطئ, خاطئ في الفعل. فليدع حين يؤخذ بمقدم رأسه إلى النار أصحابه وأهل مجلسه يستعين بهم لينقذوه من العذاب. فندعو نحن خزنة جهنم من الملائكة الغلاق الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون فلينظر أي الفريقين أقوى وأخضر ليس الأمر كما توهم هذا الظالم أن يصل إليك بسوء، فلا تطعه في أمر ولا نهي، بسجد لله واقترب منه بالطاعات فإنها تقرب إليه. سورة القدر مكية من مقاصد السورة بيان عظم ليلة القدر وفضلها وما أنزل فيها التفسير. بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلنا القران جمله الى السماء الدنيا كما ابتدانا انزاله على النبي صلى الله عليه وسلم في ليله القدر من شهر رمضان وما ادراك ما ليله القدر وهل تدري ايها النبي ما في هذه الليله من الخير والبركه ليلة القدر خير ألف شهر. هذه الليله ليله عظيمه الخير فهي خير من الف شهر لمن قامها ايمانا واحتسابا تنزل الملائكة أو تنزل الملائكة وينزل جبريل عليه السلام فيها بإذن ربهم سبحانه بكل أمر قضاه الله في تلك السنة في رزقا كان أو موتا أو ولادة أو غير ذلك مما يقدره الله <تصفيق> هذه الليلة المباركة خير كلها من ابتدائها حتى نهايتها بطلوع الفجر سورة البينة مدنية من مقاصد السورة ذكر منزلة رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم ووضوحها وكمالها التفسير بسم الله الرحمن الرحيم والرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفتين حتى تاتيهم جزبين. لم يكن الذين كفروا من اليهود والنصارى والمشركين مفارقين إجماعهم على الكفر حتى يأتيهم برهان واضح وحجة جلية رسول هذا البرهان الواضح والحجة الجلية هو رسول من عند الله بعثه يقرأ صحفا مطهره لا يمسها إلا المطهرون فيها في تلك الصحف أخبار صدق وأحكام عدل ترشد الناس إلى ما فيه صلاحهم ورشدهم وما ومختلف اليهود الذين اعطوا التوراة والنصارى الذين اعطوا الانجيل الا من بعد ما بعث الله نبيه اليهم فمنهم من اسلم ومنهم من تمادى في كفره مع علمه بصدق نبيه وما هم ويظهر جرم وعناد اليهود والنصارى أنهم ما أمروا في هذا القرآن إلا بما أمر به في كتابيهم من عبادة الله وحده ومجانبة الشرك وإقامة الصلاة وإعطاء الزكاة فما أمر به هو الدين المستقيم الذي لعوي جاج فيه من فوائد الآيات فضل ليلة القدر على سائر ليالي العام الإخلاص في العبادة من شروط قبولها الكفار شر الخليقة والمؤمنون خيرها اتفاق الشرائع في الأصول مدعات لقبول الرسالة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم فيها شر إن الذين كفروا من اليهود والنصارى ومن المشركين يدخلون يوم القيامة في جهنم ماكثين فيها أبدا أولئك هم شر الخليقة لكفرهم بالله وتكذيبهم رسوله صلى الله عليه وسلم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات خير ان الذين امنوا بالله وعملوا الاعمال الصالحات اولئك هم خير الخليقه عند وقال الإنسان متحيرا ما شأن الأرض تتحرك وتضطرب يوميذ تحدث في ذلك اليوم العظيم تخبر الأرض بما عمل عليها من خير وشر بأن أو حالها لأن الله أعلمها وأمرها بذلك في اليوم العظيم الذي تتزلزل فيه الأرض يخرج الناس من موقف الحساب فرقا ليشاهدوا أعمالهم التي عملوها في الدنيا فمن يعمل قال فمن يعمل وزن نملة صغيرة من أعمال الخير والبر يره أمامه ومن يعمل ومن يعمل وزنها من أعمال الشر يره كذلك سورة العاديات مكية من مقاصد السورة بيان صفات الإنسان في اهتماماته الدنيوية تذكيرا له بمااله وبعثا له على تصحيح مساره التفسير بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات أقسم الله بالخيل التي تجري حتى يسمع لنفسها, حتى يسمع لنفسها صوت من شدة الجري وأقسم بالخيل التي توقد بحوافرها النار إذا لامست بها الصخور لشدة وقعها عليها فالمغيرات وأقسم بالخيل التي تغير على الأعداء وقت الصباح فاترن به نقعا فحركن بجريهن غبارة فوسطن به جمعا فتوسطنا بفوارسهن جمعا من الأعداء من فوائد الآيات خشة الله سبب في رضاه عن عبده شهادة الأرض على أعمال بني آدم ان الإنسان لا للخير الذي يريده منه ربه وانه على ذلك الشديد. وانه على منعه للخير لشاهد لا يستطيع إنكار ذلك لوضوحه وإنه لحب الخير لشديد. وإنه لفرط حبه للمال يبخل به أفلا يعلم إذا أفلا يعلم هذا الإنسان المغتر بالحياه الدنيا إذا بعث الله ما في القبور من الأموات وأخرجه من الأرض للحساب والجزاء أن الأمر لم يكن كما كان يتوهم وأبرز وبين ما في القلوب من النيات والاعتقادات وغيرها إن ربهم بهم يومئذ إن ربهم بهم في ذلك اليوم لخبير لا يخفى عليه من أمر عباده شيء وسيجازيهم على ذلك سورة القارعة مكية من مقاصر السورة قرع القلوب لاستحضار هول القيامة التفسير بسم الله الرحمن الرحيم القارعة الساعة التي تقرع قلوب الناس لعظم هولها ما هذه الساعة التي تقرع قلوب الناس العظم هولها؟ وما, وما علمك أيها الرسول ما هذه الساعة التي تقرع قلوب الناس العظم هولها؟ إنها يوم القيامة. يوم الناس تقرع قلوب الناس يكونون كالفراش المنتشر المتناثر هنا وهناك. وتكون الجبال, وتكون الجبال مثل الصوف المندوش. في خفة سيرها وحركتها فأما من تقلت موادينه من رجحت اعماله الصالحه على اعماله السيئه فهو في عيشة, فهو في عيشة مرضيه ينالها في الجنة وأما من خفة موادينه من رجحت أعماله على أعماله الصالحة فمسكنه ومستقره فمسكنه ومستقره يوم القيامة هو جهنم وما أعلمك أيها الرسول ما هي نار هامية هي نار شديدة الحرارة سورة التكاثر مكية من مقاصد السورة تذكير المنشغلين بالدنيا بالموت والحساب التفسير بسم الله الرحمن الرحيم التكاثر شغلكم أيها الناس التفاخر بالأموال والأولاد عن طاعة الله حتى زرتم المقابر حتى متتم ودخلتم قبوركم ما كان لكم أن يشغلكم التفاخر بها عن طاعة الله سوف تعلمون عاقبة ذلك الانشغال ثم كلا سوف تعلمون عاقبته حقا لو أنكم تعلمون يقينا أنكم مبعوثون إلى الله وأنه سيجازيكم على أعمالكم لمن شغلتم بالتفاخر بالأموال والأولاد لترون والله لتشاهدن النار يوم القيامة ثم لا تشاهدنها مشاهدة يقين لا شك فيه. ثم لا تسألن الله في ذلك اليوم عما أنعم به عليكم من الصحة والغنى وغيرهما. من فوائد الآيات خطر التفاخر والتباهي بالأموال والأولاد. القبر. مكان زيارة سرعان ما ينتقل منه الناس إلى الدار الآخرة يوم القيامة يسأل الناس عن النعيم الذي أنعم به الله عليهم في الدنيا الإنسان مجبول على حب المال سورة العصر مكية من مقاصد السورة بيان حقيقة الربح والخسارة في الحياة والتنبيه على أهمية الوقت الذي يعيشه الإنسان التفسير بسم الله الرحمن الرحيم أقسم سبحانه بوقت العصر إن الإنسان, لفي إن الإنسان لفي نقصان وهلاك إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر إلا الذين آمنوا بالله وبرسله وعملوا الأعمال الصالحات وأوصى بعضهم بعضا بالحق وبالصبر على الحق فالمتصفون بهذه الصفات ناجون في حياتهم الدنيا والآخرة سورة الهمزة مكية من مقاصد السورة وعيد المتعالين الساخرين بالدين وأهله التفسير بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل يومدة للومدة وبال وشدة عذاب لكثير الاغتياب للناس والطعن فيهم الذي جمع ماله الذي همه جمع المال واحصاؤه لا هم له غير ذلك أن ماله يظن أن ماله الذي جمعه سينجيه من الموت فيبقى خالدا في الحياة الدنيا. كلا ليس الأمر كما تصور هذا الجاهل ليطرحن في نار جهنم التي تدق وتكسر كل ما طرح فيها لشدة باسها وما, وما علمك أيها الرسول ما هذه النار التي تحطم كل ما طرح فيها نار الله إنها نار الله المستعرة التي, تطلع على التي تنفذ من أجسام الناس إلى قلوبهم إنها, عليهم إنها على المعذبين فيها مغلقة بعمد ممتدة, ممتدة طويلة حتى لا يخرج منها سورة الفيل مكية من مقاصد السورة إظهار قدرة الله على حماية بيته الحرام تذكيرا وامتنانا التفسير من الله الرحمن الرحيم. ألم ترثه فعل ربك ألم تعلم أيها الرسول كيف فعل ربك ألم تعلم أيها الرسول كيف فعل ربك بأبرهة وأصحابه أصحاب الفيل حين أرادوا هدم الكعبة في لقد جعل الله تذبيرهم السيء لهدمها في ضياع فما نالوا ما تمنوه من صرف الناس عن الكعبة وما نالوا منها شيئا وبعث عليهم طيرا أتتهم جماعات جماعات ترميهم بحجارة من, ترميهم بحجارة من طين متحجر فجعلهم جعلهم الله كورق زرع اكلته الدواب وداسته من فوائد الايات خسران من لم يتصف بالايمان بالايمان وعمل الصالحات والتواصي بالحق والتواصي بالصبر تحريم خسران من لم يتصف بالايمان وعمل الصالحات والتواصي بالحق والتواصي بالصبر تحريم الهمز واللمز في الناس دفاع الله عن بيته الحرام وهذا من الامن الذي قضاه الله له سورة قريش مكية من مقاصد السورة الامتنان على قريش وما يلزمهم تجاه ذلك التفسير بسم الله الرحمن الرحيم لإلهة قريش لأجل عادة قريش وإلفهم إلهة لحلة الشتاء والصيف رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشام آمنين فليعبون رب فليعبدوا الله رب هذا البيت الحرام وحده الذي يسر لهم هذه الرحلة ولا يشركوا به أحدا الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بما وضع في قلوب العرب من تعظيم الحرم وتعظيم السكان سورة المعون مكية من مقاصر السورة بيان أخلاق المكذبين بالدين والآخرة تحذيرا للمؤمنين وتشنيعا على الكافرين التفسير هل عرفت الذي يكذب بالجزاء يوم القيامة فذلك الذي فهو ذلك الذي يدفع اليتيم بغلظة عن حاجته ولا, على ولا يحث نفسه ولا يحث غيره على اطعام الفقير فهلاك وعذاب للمصلين الذين هم عن صلاتهم لاهون لا, لا يبالون بها حتى ينقضي وقتها الذين هم يراؤون بصلاتهم واعمالهم لا يخلصون العمل لله ويمنعون اعانه غيرهم بما لا ضرر في الإعانة به سورة الكوثر مكية من مقاصد السورة منة الله على النبي صلى الله عليه وسلم وقطع سبيل المبغضين له التفسير بسم الله الرحمن الرحيم آتيناك أيها الرسول الخير الكثير ومنه نهر الكوثر في الجنة فأدي شكر الله على هذه النعمة أن تصلي له وحده وتذبح خلافا لما يفعله المشركون من التقرب لأوثانهم بالذبح إن مبغضك هو المنقطع عن كل خير المنسي الذي ان ذكر ذكر بسوء من فوائد الآيات أهمية الأمن في الإسلام الرياء أحد أمراض القلوب وهو يبطل العمل مقابلة النعم بالشكر يزيدها كرامة النبي صلى الله عليه وسلم على ربه وحفظه له وتشريفه له في الدنيا والآخرة سورة الكافرون مكية من مقاصد السورة تقرير توحيد العبادة والبراءة من الشرك والتمايز التام بين الإسلام والشرك التفسير بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون قل أيها الرسول يا أيها الكافرون بالله لا أعبد ما تعبدون لا أعبد في الحال ولا في المستقبل ما تعبدون من الأصنام ولا في ولا أنتم عابدون ما أعبده أنا وهو الله وحده ولا أنا عابد ما عبدتم من الأصنام ولا أنتم عابدون ما أعبده أنا وهو الله وحده لكم دينكم الذي ابتدعتموه لأنفسكم ولي ديني الذي أنزله الله عليه سورة النصر مدنية من مقاصد السورة بيان عاقبة الإسلام بالنصر والفتح وما يشرع عند حصول ذلك كما تشير لقرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم التفسير بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله إذا جاء نصر الله لدينك أيها الرسول وإعزاء له وحدث فتح مكة ورأيت الناس الأولى إذا جاء نصر الله لدينك أيها الرسول واعزازه له وحدث فتح مكة ورأيت الناس يدخلون في الإسلام وفدا بعد وفد فعلم أن ذلك علامة على قرب انتهاء المهمة التي بعثت بها فسبح بحمد ربك شكرا له على نعمة النصر والفتش واطلب منه المغفرة إنه كان توابا يقبل توبة عباده ويغفر لهم صورة المسد مكية من مقاصد الصورة عدم منفعة النسب والجاه مع الكفر بالله التفسير <تصفيق> خسرت يد عم النبي صلى الله عليه وسلم أبي لهب ابن عبد المطلب بخسران عمله. إذ كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم وخاب سعيه. ما أغن ماله وما كسب. ما أغن ماله وما كسب. ما أغن عنه ما أغن ماله وما كسب. أي شيء أغن عنه ماله وولده لم يدفع عنه عذابا ولم يجلب له رحمة. سيدخل يوم القيامة نارا ذات لهب يقاس حرها، وستدخلها زوجته أم جميل التي كانت تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم بإلقاء الشوك في طريقه. في عنقها حبل محكم الفتل تساق به إلى النار من فوائد الآيات المفاصلة مع الكفار مقابلة النعم بالشكر سورة المسهد من دلائل النبوة لأنها حكمت على أبي لهب بالموت كافرة ومات بعد عشر سنين على ذلك صحة أنكحت الكفار سورة الإخلاص مكية من مقاصد السورة إثبات تفرد الله بالكمال والألوهية وتنزهه عن النقص التفسير بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله. أحد. قل أيها الرسول هو الله المنفرد بالألوهية لا إله غيره. الله هو السيد الذي انتهى إليه السؤدد في صفات الكمال والجمال الذي تسمد إليه الخلائق لم يلد ولم يولد. الذي لم يلد أحداً ولم يلد أحد فلا ولد له سبحانه ولا والد. ولم يكن له أول أحد ولم يكن له مماثل في خلقه سورة الفلق مكية من مقاصد السورة تحصن والاعتصام بالله من الشرور الظاهرة التفسير بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق قل أيها الرسول اعتصم برب الصبح واستجير به من شر ما خلق من شر ما يؤذي من المخلوقات ومن شر غاسق إذا وقلق واعتصم بالله من الشرور التي تظهر في الليل من دواب واللصوص ومن شر في العقد. واعتصم به من شر السواحر اللائي ينفثنا في العقد ومن شر حاسد إذا واعتصم به من شر حاسد إذا عمل بما يدفعه إليه الحسد سورة الناس مكية من مقاصد السورة الاعتصام والتحصن بالله من شر الشيطان ووسوسته ومن الشرور الخفية التفسير بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس قل أيها الرسول أعتصم برب الناس وأستجير به ملك الناس ملك الناس يتصرف فيهم بما يشاء لا ملك لهم غيره معبودهم بحق لا معبود لهم بحق غيره من شر, من شر الشيطان الذي يلقي وسوسته إلى الإنسان إذا غفل عن ذكر الله ويتأخر عنه إذا ذكره الذي يوسوس في صدور الناس يلقي بوسوسته إلى قلوب الناس من الجن والناس فهو يكون من الإنس كما يكون من الجن من فوائد الآيات اثبات صفات الكمال لله ونفي صفات النقص عنه ثبوت السحر ووسيلة العلاج منه علاج الوسوسة يكون بذكر الله والتعوذ من الشيطان كان أنس إذا ختم يعني يدعو فأدعو إن شاء الله اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات والأرض وما بينهما وملأ ما شئت من شيء بعد اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد أن بلغتنا ختمة كتابك وختم تفسيره اللهم نسألك المزيد من فضلك اللهم نسألك علما نافع وعملا صالحا ورزقا حلالا واسعة اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علمه اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم انفعنا بالقرآن وارفعنا بالقرآن اللهم اجعلنا ممن يقال لهم اقرأوا وارقوا وارتلوا كما كنتم ترتلون في الدنيا. فإن منزلتكم عند آخر آية تقرؤونها اللهم اجعل القرآن العظيم شفيعنا واجعله قائدنا إلى الجنان يا رب العالمين واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك في هذا اليوم الشريف وفي هذه الساعة المباركة ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همما إلا فرجته ولا دعاء إلا سمعته ولا مريضا إلا شفيته ولا مظلوما إلا نصرته ولا أسيرا إلا فككت أسره ولا غائبا إلا ردته ولا مدينا إلا قضيت عنه دينه يا رب العالمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك ومن النار اللهم إنا إننا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر مستعذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إننا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم اغفر لنا ولوالدنا ولمشايخنا ولعلمائنا ولالمسلمين أجمعين يا رب العالمين اللهم إن نسألك أن تفرج عن المسلمين اللهم إنا نسألك أن ترفع ما نزل بالمسلمين من بلاء اللهم إنا نسألك برحمتك يا ذا الجلال والإكرام أن تلطف بالمسلمين في كل مكان اللهم ونسألك أن تنصر عبادك المجاهدين في كل مكان اللهم ألف بين قلوبهم اللهم ثبت أقدامهم اللهم أنزل استفينة في قلوبهم اللهم سدد رميهم اللهم يمنحهم أكتاف عدوك وعدوهم يا رب العالمين اللهم إنا نسألك أن تقبل منا وأن تعفو عنا وأن تغفر لنا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم أعن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا مقلب القلوب والأفصار ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم يا مصرف القلوب والأفصار صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وثبتنا عليه حتى نلقاك وأعنا عليه يا رب العالمين اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة المحتدين يا رحيم يا رحمن اللهم إنا نسألك أن تتقبل منا الصيام والقيام وجميع الأعمال يا رب العالمين ونسألك يا ربنا أن تثبتنا على الحق وعلى الهدى حتى نلقاك يا إله الأولين والآخرين اللهم حسن أخلاقنا، اللهم أصلح أعمالنا، اللهم اهدنا لخير الأخلاق وأحسنها، لا يهدي لها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، اللهم اغفر لنا ولزوجاتنا ولذرياتنا ولإخواننا برحمتك يا أرحم الراحمين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين، وجعلنا للمتقين إمامه، اللهم إنا نسألك الزديادة من العلم والزديادة من العمل الصالح يا رب العالمين، اللهم نسألك أن تجعل أعمالنا كلها صالحة خالصة. لوجهك الكريم مدنية لرضوانك مقربة إلى جناتك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تجعل لأحد في أعمالنا أي نصيب واجعل قلوبنا خالصة في أعمالها لوجهك الكريم وحدك لا شريك لك يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وعاف مبتلانا ومبتل المسلمين يا رب العالمين اللهم حر المسجد الأقصى من دنس اليهود ورده إلى حظيرة الإسلام والمسلمين يا رب العالمين اللهم عليك بالطغاة المستكبرين الذين يقتلون أوليائك ويذبحون عبادك اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم أرنا فيهم سطوتك وغضبك وسخطك إله الحق اللهم عليك باليهود المجرمين الظالمين اللهم انصرنا عليهم يا رب العالمين اللهم حر فلسطين من كيدهم ورسهم اللهم حرر فلسطين من كيدهم ورجسهم وإجرامهم يا رب العالمين اللهم فرج عن المسلمين في كل مكان اللهم فرج عنهم اللهم ول عليهم خيارهم ولا تول عليهم شرارهم يا رب العالمين يا إله الأولين والآخرين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انا نسألك العفو والعافيه في الدنيا والآخرة اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد رزاكم الله خيرا مبارك الله في لكم الله اليكم نسأل الله ان ينفع بالتسجيل الذي سجل وان ينتشر وينتفع به المسلمين